بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبجمتتبلونك يا بغانغهان جراتن رب ان املي عمري في نهار الرسول وننده عباده ساعتي ابن عقبس عباد ربي كي نسبحانه وتعالى نولا في ستين اساغبرتني وانغود دارا يرغب ابا بامبودا كسم ما بودا كسم ربيكن اتنمل كيسود اف ديمو قبل وداف قبهات ننجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم يروباتي ارغان وانجدن قبل وانتي سانجدن سم ما ليوجت ربي وربك الله هلال خير ورشد اللهم اهله علينا بالسلامه والاسلام والأمن والإيمان أقنج عنجتو ربين كياف ربين كيلي الله باتي خيري باتي كجل ما نوتاي يا رب نغيا حالة إسلام ما رجرون نراتي باسي باتي تن حالة نتنغيا في إيمان قبن جراني دعايتنا خلتنجتو رمضان الرجالة جيوتات غياني سكيسة اللي مئاوة غيات والرسالح توتا رمضان نمانو دبلمون أبيجراني وفقمتن رمضانا قمتن فقيني إني سوري ديبئو كان اللي نيقمتن قاية نمني حوويلو قاية أدام بحني والدغجو قعني نمت ديبئو الرمني إساني أكجلو لسان الحال قجرمو لسان الحال جيتشون وذو دبتني كعقنا جيتشون مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام لا تعاقبنا فقد عاقبنا فلا قن اسهرنا جم حبالامي اكنا جردن جولا مانن بيتي يقاني شعري تنا يقول له تنا بغانغا ياندفتي يا ثو ما بغانغا ياندفتي يا جلالهما وغاك ستي يرو تكن زيال جلالان غوتمتي اوننت نسي سيمتي شفت جلالا ربيتنا الذي دور غرام يا ربي سؤمك النور راقبي كنا اذا كيسا قبرتك تي كنا تولي نودبلي يا ربي نقتيني جلالت ساعتو يو حلقنين مقطاته جرتي اقنا جنجهتو اجمني وننم دنقسيتو كسميتن كي تض حاج روحي يو اني دف قلبين Nit Nitult nikul -kulloid. Yo Yõi nidufe, ziara maisahatin dili namaarra harchaati. Yo nidufe, aibin Nama sattaram. Kanaaf, baga naga ka jaandusti. Baga naga jaandusti, ya, ya Ramadhan. Ahlam bika, ya Ramadhan. Jinnitini izakibalu, lafkubahatini ningelega كما جمتوت أبلي ونكي يا رسول ربه صلى الله عليه وسلم رمضان كيستمال حجة كجل ترتيب إسات أددقيا بيات ولدبرتوا لافتين أرآن أسمتي إسن الرعابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته